ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم أنظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض. قل لله كتب على نفسه الرحمة.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 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلو أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريد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 119. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 110. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجابلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه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 119. وما كانوا يخفون من قبل 110. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون 111. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بن حق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا قالوا يَا حسرتنا على ما ثرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزعون ومالحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ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 وَلَنَقذِي جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 119. لا أمم في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صمون وبكم في الظلمات مي يشاء الله يضله و مي يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وخطم على قلوبكم مَنْ إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به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 فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِمُ اللَّهِ وَلَا علم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبع إلا ما يُحَال إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضْرُعُونَ وَخُفْيَةً لَإِنْ أَجَلَ مِنْهَا ذِيلَ نَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُل كَرْبٍ ثُمَّ أَن تُشْرِكُونَ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 دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدينا الله كالذي كالذي استهوتهُ الشياطين في الأرض حيران لهم أصحاب يدعونهم إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين 118. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي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 وكيف خافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحضر بالأمن إن كنتم تعلم الذين وَلَمْ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون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 119. وقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 110. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون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 لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فَالِقُ الْعِصْبَحِ وَجَعَلَ الْلَّيْلَ سَكَنَوْ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقض ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهم وهو الذي أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعيها قنوان دانية وجنات من أعنب والزيتون والرم والرمان مشتبه وغير متشابه، هنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، إن في فِي لا آيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنيا وبناتا بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو 119. وأعرض عن المشركين 110. ولو شاء الله ما أشركوا 111. وما جعلناك عليهم حفيظا 112. وما أنت عليهم بوكيل ولا الذين يدعون من دون الله فيسحب الله عدوهم بغير عين كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٌ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا اللَّهُ يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه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 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واننه لفسق وَإِنَّ الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم وان اطاعتهم انكم لمشركون او من كان ميتا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 119. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 111. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَجَعَلُوا لِلَّهِ مما ذرأ مِن مَّا دَرُوا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ تَقُولُونَ هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليرجوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرح حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام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 قد ظلوا وما كانوا مهتدين، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والذرة مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان. مما متشابهها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حموله وفرشا كلوا من 113. فما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 114. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقل اثنين قل ك رين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرواح الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصّاكوا الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أُوحى إليّ محروماً على طعام يطعمه إلا أي يكون. ميتة أو دم. مسفوحًا أو لحم خنزير، فإنه رجس، فإنه رجس أو فسق، أهلا لغير الله به، فمن يبصّر غير باعٍ ولا عادٍ، فإن ربك غفور رحيم. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُرَّبُ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا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 فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون 110. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم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 نفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده وانفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه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 وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارَكُم فِاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 قياما من لتي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 119. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الجبل وكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم